للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى نقره على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفوظه الله تعالى والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يقول بسم الله ويقصر كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال العلامة عبد الرحمن بناصر السعدي رحمه الله وتقول السعدي والسعدي نسبة إلى آل سعد باب في باب صفة الوضوء ثم يقول باسم الله وكان قبل ذلك الذكر أنية وأنها شرط في رفع الحدث ثم يقول باسم الله وهذه التسمية هذه التسمية في أول وضوء تنازع العلماء في حكمها إلى أقوال ثلاثة القول الأول هو قول الجمهور أنها سنة يعني إذا ترك الإنسان عاملا أم ناسيا تصح طهارته والقول الثاني وهي أنها واجبة والقول الثالث أنها واجبة مع الذكر يعني إذا نسيها تسقط وإذا كان ذاكرا لها وتركها عامدا فلا تصح طهارته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا صلاة لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلا وضوء الله هنا هل هي لنفي التمام والكمال أم لنفي الأصل؟ الذين قالوا لنفي الأصل قالوا إن التسمية واجبة ومستحبة. واجبة لأن لا هنا النافية للجنس لا وضوء هل المقصود لا وضوء صحيح أم لا وضوء كامل القولان والذي رجحه شيخنا هو أن التسمية واجبة مع الذكر يعني إذا نسيها الإنسان تسقط ولكن إذا تذكر في وسط الوضوء أو في آخر الوضوء هل يقول بسم الله في أوله وآخره أو لا يقول؟, لا يقول لا يقول لماذا لماذا لا نقيس ذلك على الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم يعني في الطعام فليقول بسم الله في أوله وفي آخره العبادة توقفية وهذا قد يبتلى به الناس حتى في زمن النبي عليه السلام ولم يذكر أنهم يسمون الله في أوله وفي آخره فيتوقف عند النص وأن هذا خاص بالوضوء قال رحمه الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثة يغسل كفيه يعني إلى الرسغين ثلاثا وهذا سنة في أول الوضوء وليس الواجب أما غسل الكفين مع غسل اليدين فإنه واجب مع غسل ذلم الفقير هذا واجب اجلس يا حذيف اما غسل الكفين في اول وضوء فانه سنة وليس واجبا قال ثم يتمضمض والمضمضة كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ادخال الماء في الفم مع مجه وادارته فيه ان يدير الماء في فمه ويمجه وأما قال ويستنشق والاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف جذب الماء بطرف الأنف وأما الاستنثار فإنه ترضو ما في الأنف من الماء بعد استنشاقه قال رحمه الله تعالى العلام عبد الرحمن بناصر السعدي ثم يتمضمر ويستنشق ثلاثة بثلاث غرفات وتقول غرفة وغرفة قراءتان إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده فغرفة قراءة نافع الإمام نافع وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وأبو جعفر وأما غرفة بفتح الغين فهي قراءة الباقون يعني ما عدا نافع وابن كثير وابي عمر وابي جعفر يقرؤون غرفة الا من اغترف غرفة بيده او الا من اغترف غرفة بيده فشرب منه الاية وقد تنازع العلماء في حكم مولاو سنشاق فالجمهور على انهما سنة وذهب بعض علماء إلى أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، وبعضهم قال سنة في الوضوء وواجب في الغسل، وبعضهم فرق بين المضمضه والاستنشاق لأن والسنثار، لأن النبي عليه السلام قال إذا توضأ أحدكم فليأخذ في أنفه ماء، فقال الاستنشاق واجب دون المضمضه. والخلاف في ذلك مبني على ماذا في الصيحين وعند أهل السنن من توضأ فليستنثر والاستنثار كما سبق يكون بإخراج ما في الأنف وهذا يستلزم منه يلزم منه الاستنشاق لكي تخرج لابد أن تدخل فعند الشيخين والسنن إذا يتوضأ من توضأ فليستنثر وهذا أمر يستنثر فعل مضارع واللام لام الأمر اجترن بالفعل مضارع هذا مادلة الوجوب والخلاف مبني بين الجمهور القائلين بالسنية وبين رواية عن الإمام أحمد وجماعة أنها واجبة على ماذا هل المضمضة والاستنشاق من الوجه أم هما عضوان مستقلان؟ فالذين قالوا من الوجهون حنابلة قالوا يجب أم يستحب يقالوا يجب لأن غسل الوجه واجب ومنه المضمضة والاستنشاق واسدل على ذلك بأدلة منها أن الإنسان إذا كان صائما وضع الماء فيه ولم يدخل إلى حلقه هل ينتقد وضوءه أم لا لا ينتخذ وضوءه لا هل ينتقد صيامه أم لا لا ينتقد صيامه لا يفسد صيامه قالوا هذا وأحكام هذا أحكام الظاهر مثل الوجه لأن الوجه سمي وجها من المواجهة فلو كان المضمضة لا أحكام الباطن والبطن لكان إدخال الماء فيها ناقض اللطوع أيضا قالوا إذا مجد الطفل مجة من ثدي أمه أخذ رضعة من ثدي أمه ثم لفظها ولم يدخلها إلى جوفه فلا تنتشر بهذا المحرمية. وإنما المحرمية تنتشر بإدخالها إلى الجوف إذا أخذ خمس رضعات معلومات كان في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان آخر ما نزل من القرآن عشر رضعات معرومة يحرمنا فنسقت إلى خمس رضعات معلومات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك فلو أخذ الطفل من ثدي أمه رضعة ولفظها هل يعتبر هكذا هل تحسب هذه رضعة لا تحسب لا تحسب, تحسب. الأمر الثالث نسلم به على أن المضمضة لا أحكام الظاهر وليس لا أحكام الباطن لو أن الناس أخذ مجة من خمر ثم لفظها دون أن يبتلعها إلى جوفه وبطنه فإنه لا يقام عليه الحد قالوا بهذا يلوح لك أن المضمضة والاستنشاق من أعمال الظاهر وليست من أعمال الباطن في الوضوء وهذا القول عن قول الجمهور قول قوي وله وجاهته ولكن الإنسان يحرص على المضمضة والاستنشاق قال يكون يتمرض بيشنشق ثلاثا بثلاث غرفات يعني هل يأخذ للمضمضة ثلاث غرفات والاستنشاق ثلاثة أخرى تصير ستة أم يكفي ثلاثا يكفي ثلاثة. فاخذ للمضمضة جزءا منها والاستنشاق بما بقي في يديه فتكون هذه ثلاث غرفات أو ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق نعم قال المصنف رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثا ويده بالقال قال رحمه الله تعالى في الخامس في باب صفة الوضوء ثم يغسل وجهه ثلاثا الوجه من الومواجهة وحدود الوجه المعتادة من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن اليمنى عرضا إلى شحمة الأذن اليسرى هذه حدود الوجه من منبت الشعر المعتاد وضع خط تحت كلمة المعتاد لأن قولك المعتاد يخرج غير المعتاد مثل الأصلع والأفرع الأصلع الذي شعره دخل في رأسه في حد أصلح هنا يعني الأصلع الذي ليس فيه في شعره رأس في رأسه شعر من المقدمة أو الأفرع بعض الناس شعره يتدلى على جبينه فهذا لا حكم له لأن الشاد لا حكم له ويبقى على الأصل اللي هو الجميع في هذا الجنس وهو الشعر من منبت الشعر المعتاد أعلى إلى أسفل الذقن. إذن هذا الجزء يغسل هذا الجزء يغسل ولكن سنبين الفرق بين من له لحية كثة ومن له لحية خفيفة فيغسل من منبت الشعر المعتالي أعلى إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الوزن اليمنى إلى شحمة الوزن اليسرى عرضا لا بد أن يغسل هكذا بعض الناس يغسل هكذا يعني ويترك شيئا من الجبهة أو شيئا من العوارض هذا لا يصح وضوء باتفاق لأن غسل الوجه واجب باتفاق. فوأما كانت لحية كثيفة فماذا يفعل؟ فإنه يغسل ما ظهر منها، وأما إن كانت لحية يعني خفيفة يمكن أن يصل إلى الجلد في يغسل ما بدا من اللحية، واللحية الكثيف ويخلل. يخلل يخلل لحيته في أثناء الوضوء في أثناء الوضوء نعم. قال المصنف رحمه الله ويديه إلى المرفقين ثلاثا يعني ويديه المرفقين ثلاثا يعني ويغصل اليدين المرفقين ثلاثا وهذا واجب في الوضوء أما غسل اليدين إلى الرصغين في أول الوضوء هذا حكم أنه مستحب أما غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين في الوضوء فهذا حكمه أنه واجب لأن الله عز وجل أمر به في كتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذا دل على أنه واجب. والمرفق يفصل بين العضد والساعد. عندنا المرفق وهو هذا الذي يفصل بين العضد هذا العضد وبين الساعد. وعندنا الرسغ وهذا نفس الكف عن الساعد وعندنا الكوع وعندنا الكسور وعندنا العاتق وعندنا المرفق وعندنا الفرائص وعندنا الساق والكعب والساعد فالمرفق يفصل الساعد عن العضد والرسغ يفصل الكف عن الساعد والكوع ها والكرسوع يعني يقولون ان ما يكون انسان جهله مطبق يعني جهله كبير يقولون فلان لا يعرف كوعه من كسوعه معناه انه جاهل جهل مطبق الجهل المطبق عليه لا يعرف كوعه من كسوعه فمن يعرف كوعه من كسوعه <تصفيق> نعم إذن الكوع ما يل الابهام كوع وما يل الخنصر كرسوع. لا تحفظها كذا. ما يل الابهام يعني من هذه الجهة إلى المر إلى الرصغ هذا يسمى كوع وما يل الخنصر إلى الرسغ هذا يسمى كرسوع. وعندنا أيضا العاتق وهو ما بين الكتف إلى العنق. يخفق الطائر. ما على عاتقي مسيرة خمسمائة عام يعني في الملك من حملة العرش، وعند المنكب وهو الكتف، وعندنا الفرائص وهي لحمة بين العنق والكتف إذا أصاب الإنسان الفزع فإنها تتحرك كما في الحديث في عند بعض أصحاب السنن في الرجل رجلين الذين جاءا ليصليا والنبي النبي صلي فجلس في مؤخرة المسجد فلما انتهت الصلاة وانفتل من صلاة عليه الصلاة والسلام وكان مجزاته في الصلاة انه يرى من خلف ظهره فاستدعاهما فجاء ترعض فرائصهما يعني ما بين ما بين المنكبوى والكتف لحمة اذا اصاب الانسان الفزع والخوف تتحرك وعندنا الساق وهو ما بين الكعب إلى الركبة وعندنا الكعب الكعبان كل, كل رجل فيها كم كعب كعبان أما عند الرافضة كعب واحد وعندنا الساعد وهو ما بين الرسل والمرفق قال رحمه الله ويديه للمرفقين ثلاثة يعني يغسل يديه كلتيهما كل منهما ثلاث مرات. وينتهى أن بعض الناس يغسل ساعده تحت الصنبور هكذا ودون أن يغسل كفه وهذا لا يصحوضه وضوءه باطل فاسد لابد أن يغسل يديه مع المرفقين بعض الناس يغسل هكذا تحت الحنفية والصنبور ولا يغسل يده هذا لا يصحوضه لابد أن يغسل يديه من أطراف الأصابع أعلى إلى المرفق ويغسل المرفق أيضا يدير الماء على المرفق فطر قال المصنف رحمه الله ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه وبيديه ثم يعيدها إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة نعم قال رحمه الله تعالى ويمسح رأسه هذا المسح ذكر بين الغسلين بين غسلين في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فجاء المسح بين غسل اليدين من الفقين وغسل الزجلين إلى الكعبين وهذا يدل على أن المسح مقصود وهذا يدل أيضا على أن المسح غير الغسل ولذلك قال الفقهاء الغسل معناه إسالة الماء على العطو إسالة الماء على العطو أما المسح فإنه إمرار باليد مبللة بالماء على العطو فلا صح غسل ممسوح ولا مسح مرسوح ولذلك جاء المسح بين غسل اليدين المنفقين وغسل الرجلين الكعبين مما يدل على أن المسح مباين في معناه لي للغ... لي للغسل فمن السنة أن يمسح رأسه أو من الواجب أن يمسح رأسه ومن السنة أن يبدأ بمقدم رأسه ويعود إلى قفاه ثم يرجع إلى الموطن الذي بدأ منه يعني يمسح هكذا يبدأ يبلل يده بالماء يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه ولا يمسح العنق لأن كل الأحادث جاءت في مسح العنق وأنه أمان من الغل كل هذا ضعيف لا يصح ولذلك قال العلماء المحققون العلم أن مسح العنق ليس من الوضوء وليس سنة في الوضوء بل يخشى أن يكون بدعة لا سيما مع مع تكراره والإصرار عليه فيغسل يده رأسه يمسح رأسه من مقدمه إلى خفاه ثم يعود من حيث بدأ ثم يعود من حيث بدأ هذا من السنة في مسح الرأس من السنة في مسح الرأس نعم مرة واحدة وأن يكفي مسح, مسح بعض الرأس لأن الله عز وجل قال في الآية فامسحوا برؤوسكم ومن معاني الباء أنها تأتي للتبعيض فهذه المقصود هنا التبعيض كما قال الأحناف وكما قال الشافعية فالشافعية قالوا كم يمسح بعض الرأس والأحناف قالوا يمسح ربع الرأس وقدروه بالناصية ناصية الرأس وقالوا أنت تقول مسحت على رأس اليتيم ولا يلزم أن تمسح على كل شعرة من رأس اليتيم فهذا يدل على أنه على أن المقصود مسح بعض الرأس وليس كل الرأس ولكن واحتج بالآية وأن الباء في قوله تبارك وتعالى برؤوسك للتبعيض والصواب أن الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة لماذا قلنا للملاصقة وليست للتبعيض مع أنه من أول معاني الباء أنها تأتي تبعيضية لماذا قلنا للملاصقة وليست للتبعيض أخرجنا ذلك بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه مسح بعض رأسه فقط وإنما له مع مسح الرأس أحوال ثلاثة الأول أنه يخلع العمامة ويمسح على رأسه يخلع عمامته ويمسح على رأسه والحال الثاني أنه عليه الصلاة والسلام يدعى العمامة العمامة كما هي ويمسح على عمامته والحال الثالثة أنه ربما زحزح العمامة عن ناصية رأسه ومسح على الناصية مع العمامة فالأحناف الشافعية استدلوا بهذا أنه مسح على بعض الرأس ولكن قالوا لو كان يجزل ذلك لما مسح على, على العمامة لو كان مسح بعض الرأس مجزئا لم يكن في مسحه على العمامة فائدة ولكان عبثا ينزع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلما لم يكتفي مسح على الناصية وإنما مسح على العمامة أيضا دل على أنه لا بد من مسح الرأس كلها إما أن يمسح على عمامته كلها أو على رأسه كلها أو يزحزح العمامة ويمسح على العمامة مع باقي على الرأس مع العمامه. نعم قال المصنف رحمه الله آه. وهذا المسح لم يرد أنه ثلاث مرات وإنما فقط الذي جاءت بهذا حديث أنه يمسح مرة واحدة وأما باقي الأعضاء فإنه يغسلها من السنة ثلاث مرات والواجب غسله واحدة حيث أنه إذا اكتفى بغسلة واحدة يجزئه وأما الثانية والثالثة فحكمهما أنهما سنة وليس واجبتها أما الرأس فإنه يقتصر على مرة واحدة في المسح حيث لم تأتي السنة إلا بالمسح مرة واحدة نعم قال المصنف رحمه الله ثم يدخل سبابتيه في اذنه ويمسخ بابهانه اهلا سبابتيه ولا سباحتيه سب... سباحتي. وفي نسخة سباحتيه والكل صواب ولا صح انكار كلمة سبابتيه وتسمى سبابتين لان الانسان اذا تخاصم احد سبه باصبع قال انت وانت وانت وانت انسي كذلك بلى وتسمى سباحتين لانه يسبه بهما نعم ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليهما شعبين ثلاثة ثلاثة نعم ثم يدخلو يدخلو وفي بعض النسخيات خلو والصواب يدخلو سباحتيه في صماقي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما يعني يكون السباحتين أو السبابتين من الداخل تمر في هذه التعرجات يغسل من الداخل وأما ظاهر أذنيه فإنه يكون من يغسلهما أو يمسحهما بإبهامي وتنازع العلماء في مسح الأذنين هل هما واجبان مسح الأذنين واجبتان أما أنهما سنة فالجمهور على أنهما سنة وذاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنهما واجبتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فلما كان مسح الرأس واجبا كان مسح الأذنين أيضا له حكم الوجوب كالرأس قال ثم ينصر إليه مع الكعبين ثلاثة ثلاثا هنا قال مع الكعبين وفي مسح للنفقين قال ويديه للمرفقين ثلاثا ويذيه إلى المرفقين لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأما مع الكعب واغسلوا وامسحوا برغوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهنا قال مع الكعبين وهذا جاء به أحاديث أن النبي عليه السلام كان بعض ضعفا لو عند النسائي أن النبي عليه السلام كان يدير الماء على المرفقي وعليه هل إلى هنا غاغية يعني يغسل إلى المرفقين والمرفقي لا يدخلان والكعبان لا يدخلان أم مع المرفقين ويدخلان مع المرفقين ويدخلان يغسل المرفقين أيضا ويغسل الكعبين وهما العظمتان الناتئتان. مشت الرجل عن السق يدخل في الغسل نعم ثلاثا ثلاثا يغسل كل رجل ثلاثا ويخلل بين أصابعه ويخلل بين أصابعه نعم أكمل هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا لأن هناك وضوء مجزئ ووضوء كامل فهذا الوضوء هو الوضوء الكامل وهناك وضوء مجزئ وهو غسل الوجه الأربعة أعضاء غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين من فعل ذلك فوضوءه وضوء مجزئ وأما السنة أن يفعل ما سبق ذكره أن يفعل ما سبق ذكره هذا هو الوضوء الكامل هذا هو الوضوء الكامل ولعل نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكتفي بهذا وفقنا الله ما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وننبه الإخوة مجموعة الإخوة الفرنسيون كان غياب لا يمر وإن شاء الله من الدرس القادم سيمر وانا ارى بعض الاخوة يعني كثير عنده تهاون في الدروس لا يعني يلعب في الشروط النبي اسمي كلها المسلمون على شروطهم الا شرطا أحل حراما او حظا حلالا فاتقوا الله في الشروط ايها الاخوة والعهود الرجل يكون صادقا في عهده صادقا في شرطه اتقوا الله في الشروط لسيما ان كانت شروط شرعية أما الشرط غير الشرعي فإنه باطل ولو كان مئة شرط والإخوة الذين جاءوا للنزهة وللغة العربية فقط المراكز كثيرة مراكز اللغة العربية كثيرة وإنما هنا فقط تدرس اللغة لكي تكون وسيلة لطلب العلم الشرعي أما الذي جاء للغة فقط فالمراكز مراكز اللغة العربية كثيرة بارك الله فيك وهذا نكرره كثيرا الذي جاء للغة فقط مراكز اللغة كثيرة كثيرة وربما تجد جو أطيب وبحر في الاسكندرية بحر سحبيت بحر فالذي جاء هنا اللغة العربية وسيلة لتعلم علم الشرعي والذي جاء